السؤال رقم 1 هذه العلامات تعني ا بداية طريق سياره ب تفرع طريق سياره ج خروج من طريق سياره ع هذه العلامات تعني ا بداية طريق سياره طريق سياره ج خروج من طريق سيارة